بسم الله الرحمن الرحيم إذا زنزلت الأرض زرزالها وأخرجت الأرض أفضلها وقال الإرسال يومئذ تحذف أخبارها، بأن ربك أوحى لها. يومئذ يصد الناس أشتاتاً، أشتاتاً ليروا أعمالهم. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْطَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْطَالَ ذَرَّةٍ شَرًا يَرَهُ